نرى بعض الطرق الصوفية يتمايلون في ذكرهم ويقولون إن الصحابة كانوا يتمايلون كما يتمايل الزرع كلما سمعوا ذكر الله، فما وجه الصحة في قولهم؟ يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانوا على ربهم يتوكلون. ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية أن وجل القلوب خوف من الله وفيه ايضا اطمئنان عند ذكر الله كما قال تقسعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وليس منه ما يفعله الجهاد والأرذال من الزعيق والزئير والنهاق. ثم ذكر حديث الترمذي وعظن الرسول صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذرفت منها العيون ووجلت القلوب ولم يقل العرباض بن سارية راوي الحديث زعقنا ولا رقصنا والإمام الغزالي في كتابه الإحياء تحدث عن الوجد والتأثر بالقرآن وذكر الله ولذلك مظاهر إما بكاء وإما تشنج وإما غير ذلك وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها وذكر حديث بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه ابن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة ثم ذكر بعض نقول عن وجد الصحابة والتابعين عند سماع القرآن فمنهم من صعق ومنهم من غشي عليه ومنهم من مات وكلها أخبار بدون سند يعتمد عليه ولكن يمكن أن تحدث فالطبيعة البشرية تتأثر بأشياء كثيرة وبعض الشعوب الآن او بعض الافراد عندما يسمعون شعرا او كلاما او غناء او موسيقى يتحركون حركات مختلفة اما بهز الرؤوس او تمايل الجسم او الرقص او غير ذلك فلا مانع ان يكون بعض الصحابة وان يكون غيرهم قد تحرك جسمه عند سماع ايات من القرآن تؤثر بقوة على وجدانه وأعصابه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وعند قشعريرة الجلد يظهر على الأعصاب أثره وعلى العضلات بأي حركة ومع ذلك فالإسلام لا يقر شيئا يتنافى مع الآداب ومع الرجولة ومع الكرامة كما لا يقر الرياء عند ذكر الله وعند الطاعة بوجه عام والله أعلم